ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كانموا بنيان مرصوص واذا قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلم ماذاغوا ازاظ الله قلوبهم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 البينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم من من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدى القوم الظالمين يريدون ليطفئون الله بأفواههم وَاللَّهُ مُتَّمِنُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ ليظهره على الدين كلي ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هالأدلكم على تجارا على تجارة تجكم من عذاب أليم تمنه نبي الله ورسول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 وأنصار الله كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني السرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين